لآن القرآن أ موسوعه النابلسي ي م للعلوم على ا ل ا ا ل خير أم ا م لكم امن أم خلق السماوات والارض و أ ن ز ل لكم من السماء ماء ف أ ن ب ت ن ا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أ موسوعه النابلسي هم للعلوم ن جعل ا ل أ ر ر ض ق ا ر ا و ج س ل خ ل ا ل ي ه وجعل ل خ ا ل ه ا أ ن ه الله ر و ج ع الحسنى رواسي و ج ع ا ل حاجزا ا أإله ل اسماء الله ا ل س م و و ح س ع ل اله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا, ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أَإِلَاهٌ م ََ اللَّهُ أَإِلَاهٌ ّ ع م َّ ع ََ ل ه ا ل َ ا ل ل ََّ ه ُ ت ع َ ا ل َ ا ل ل َّ ه ُ ع ََ م ا ي ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن ََ أ م َ يَبْدَرُ ّ ن ْ ا ل ْ خ َ ل ْ ق َ ث ُ م َّ ي ُُ ع ِ ي د ه ُ يَرْزُقُكُمْ وَمَنْ ا ل س موسوعه ا ء ا ل أ ر ض ا ل ه ا ت و ا ب ر ه ا ا ن إن ك كنتم م ص د ق ي ن ق ل ل ا ي ع ل م م ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ا ل غ ي ب إلا ل ل ا ه أيان موسوعه ن بل اذ ل م م في النابلسي آ خ ر ة بل هم م في شك ه هم ل ل ع ل و و ق ا ل ا ل ذ أئذا ي ن كنا ترابا وآباؤنا كفروا ترابا و ق ا ل ا ل ذ ي ه وآباؤنا أئنا ل م خ ر ج و ن لقد و ع ن ا ه ذ ا ن ح ن و ب ا ن من ا ق ب ل إن هذا إلا هذا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ق ل س ي ر و ا في ا ل أ ر ض ف ا ن ظ ر و ا م ي ن ا ل م ج ر م ي ن و ل ا تحزن ع ل ي ه م و ل ا ت ل ن في طيق م م ا يمكرون و ي ق و ل و ن م ت ى ه ذ ا ا ل و ع د إن ا م ص ا د ق ي ن قل عسى ردف ل ك موسوعه النابلسي للعلوم ما تمكن ر ه الاسلاميه ي ن إلا في كتاب إلا في م ب ي ن إن ه ذ ا ا ل ق ر آ ن على ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل أكثر ا ل ذ ي فيه ي ن خ ت ل ف و ن وإنه ل ه د و ا س ل ا م ي ه ربك ب يقضي ن ه موسوعه بحكمه ا ل ز ي النابلسي ع على ل فتوكل الله ي م إ ك على ل ح ق للعلوم م ت ا الاسلاميه ء إذا ولوا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 ت ك ل م ه م أن ن ا ل ا س ك ا ن و ا ب آ ي ا ت ن ا ل ا ي و للعلوم نحشر من الاسلاميه ف ه و و ز ع ن حتى إذا ا ج ك ذ ب م و ي س و ا ب ه ا ع ل م أم ا ماذا ك ن ا ب ل و و و ن ق س ا للعلوم ق و ي ب م الاسلاميه ظ م و ف ه ينطقون أ ل ر و ل ق و موسوعه ي ؤ م ن ي ينفخ و م النابلسي ص و ر م للعلوم الاسلاميه كل أتوه اسماء خ ر وترى ي ن ت الجبال ح ب ه ا ا ج د ة وترى ل ل السحاب الله الذي أتقن كل ج جامدة ب تحسبها ا تمر أتقن وهي مر ي صنع ش صنع الله ا ل ذ ي أ ت ق ن كل شيء إن موسوعه ا ل ح س ن ا ف ل ه خ ي ر منها ل ز ع ي و م ئ ذ آمنون ومن ا ل ا ل س ي ل ا م ف ي النار فلت ج ز و ن إ ل ا ما كنتم م ت ع ل و ن إ ن م ا أمرت أن أ ع ب د رب هذه ا ل ب ل د ة ا ل ذ ي ح ر م ه ا ل ه ك ل شيء و أ م ر ت أن أكون من ا ل م س ل م ي ن وأن أ ت ل و ا ل ق ر آ ن أ ت موسوعه القرآن النابلسي م يهتدي ه ومن للعلوم ا أ ل ا من ا ل م ن ر ي وقل ا ل ح م د ل ي ه ل ف ض ي ه ا ر ب ك ت و ر محمد ر ا ت ع م ل و ن